بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لنفال قل لنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن Allah mengucapkan diri mereka dan jika menyebutkan diri mereka dan jika menyebutkan diri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 وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من علمكم Izzyu shikum wa asa amalatam minhu, dan menzalul عليكم dari sana imaan, dan menzalul عليكم dari sana imaan, dan الشيطان وليربط على, وليربط على قلوبكم ويثبت به لقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا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 الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا لِفَئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلا حسنا، إن الله سميع عليم، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتح فقد جاءكم الفتح wa anta tuhfah wa khairul l-kum wa anta gudun gud walan tughniy an kum fiat kum shayi'an walau kathrot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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذًا انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس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 واعلمون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 وَإِذَا انْتُجِ لاَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب نليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Wmaa kan Allah menghukum mereka dan mereka memaafkan. Wmaa lahulaa yang Allah menghukum mereka dan mereka menghindari masjid yang haram dan ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن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 Allah maulakum, niamal maula, dan niaman nasiid, موسه وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وبن السبيل إن قل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم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 بينه، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلة، ولوراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم.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 كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فأتوا فثبتو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا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 وما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يجب يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ ان كد يضربون هجومهم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كد بآل فرع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 ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على سواء لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون wa'adu luhum mesta'atum min kuatim wa min ribatil khayil turhbu nahi adu Allah wa adu wakum wa'akharin min donihim la ta'lamunhum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 وَإِنَّ يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرّض المؤمنين على القتال Salon sabrul, yulibu 100, wain takum min kum 100, yulibu 1000, min aladin kafu, bannahum kumul, la وَقَفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلْمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ تَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيئنا يكون لهم أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد لاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا من وَمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لا سرأء إعلم الله في قلوبكم خير يودكم خير إعلم الله في قلوبكم خير يودكم خير مما أخذ منكم ويظهر لكم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 ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في <تصفيق> كتاب الله إن الله بكل شيء عليم